سوف أحارب ورغم ضعفي سأكون غائب وسط التجارب سوف أحارب ورغم ضعفي سأكون غائب. إن كنت بالنعمة حارك فليست مني كفارك يسوع علمني كيف ألقي همي كل همي عندك أعطش أجوع لا فرق عندي مدام قلبي يفيد دوما بحبك ربي يسوع علمني كيف ألقي همي كل همي عندك لا فرق عندي مدام قلبي يفيض دوما بحبك أنت السلام والهنا أنت كريم في العطاء أنت السلام والهنا أنت كريم في العطاء في الهم أنت للعذاب ومهما أسألك تجاوب فليس كفايتي لكن بجلالي قوتي قالت لك يا متي إن كنت من نعمت حارب فليس مني كفايتي لكن بجلالي قوتي قالت لك يا متي إن كنت من نعمت عمري مجددا شبابي مثل الطائري يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطائري يا بالخير عمري مجددا شبابي مثل الطائري يا مبعدا سفك دم الطاهرين للموت عندك مخارج للداء أنت معالج للموت عندك مخارج للداء أنت معالج بحبك قلبي هائج وروحي باربياتك طالب